من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجنهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر أن الله أنزله إليكم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 فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رفقه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 لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاق بكل شيء علما